صباح الخير يا الغالي عسى دايم صباحك خير تركت الناس وشغالي لانك يا بعدهم غير صباح الخير يا الغالي عسى دايم صباحك خير تركت الناس وشغالي لانك يا بعدهم غير يا ريتك دايمك ببالي في سر قلبي يا ليتك دايم قبلي فز القلب لك ويطير تعالوا جدد امالي على دربك يطيب السير طعم كاس السكر الحلو بكاس مخدر انت خدي انت قهويني بفنجاني قبل وقت المغيب يصل طعم كاس السكر الحلو بكاس مخدر انت خدي बिफिन जाली गबलवा में सिमट बे जौ वाली नी तनूर मगैर खिदों में भी वाली कर तगिर मदाम सुमट बे जऊ वाली ये नौर दुनिये थी तनूर मगैर खिदों में لكل حب لك, لك تقدير أغني فيك موالي بشعر صور كت صويا صباح الخير.